بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة عن أمك أنتوا أخذين بالك أنا كل اسبوع عشر تيام بتلاقوني بسمة أمل عن الأم بسمة أمل عن الأم بسمة أمل عن الأم انا بسمة الأمل النهاردة عايز أقول فيها حاجة ما حدش بيخبره منها اوعى تكسر قلب أمك وهي سكتة ما بتتكلمش يعني يعني أحيانا الأم أنت تعمل حاجة وحشة لكن من جرحها ما تزععش ولا تظهر غضبها ولا تقول لك قلبي غضان تسكت لكنها مجروحة لكن الله سبحانه وتعالى علشان جرحة قلبها ينهر أبيض خلي بالك خلي بالك يخوفي عليك يا جماعة ياريتها تكلمت تصدقوا ياريتها تكلمت وقالت لك انا غضانة عشان عملت كده يمكن تفوق وتصلح لكن أحيان لما الجرح بيبقى زيادة ما بتقدرش الأمة تتكلم تفضل مراتك عليها إيه تكسف منها قدام صحابك ومش عايز تخلي صحابك يشوفوها ومكسوف منها وهي تحس تتكلمت وليه فتسكت لكن القلب بيدمي يعيني أم ابنها جرحها فتكون النتيجة من الرب سبحانه وتعالى غضب عليك أمك قلبها موجوع أمك قلبها موجوع القصة كلكم عارفينها او يمكن بعضكم مش عارفها خلييني أقولها لكم كان فيه واحد ايام النبي صلى الله عليه وسلم اسمه علقمة علقمة دون صحابي من اصحاب النبي حقا انت بتخيل يعني اصحاب النبي حاجة جمدة جدا يعني يعني من الناس المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة ماشي مع النبي عشرة على عشرة علقمة حيموت خلاص جه معاده وفي اللحظات الاخيرة جه ينتق الشهادة خلاص بقى راجل صحابي فعايز يقول قبل ساعه الموت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مش عارف ينطق يتكلموا معاه واخبرك ايه طب حاسس بايه اه والله تعبان شويه طب بقى اقول لا اله مش قادر الجبل على لسانه يا مره ابيض ايه ده على القمه فراح للنبي بسرعه يا رسول الله الحق على مش قادر ينطق بالشهاده فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قايل النبي عارف ان علقمه كويس فامسال السؤال اللي يوريهك قال اله ام أم عيشة قالوا نعم يا رسول الله قال ذهبوا فاسألوها هل في صدرك شيء من علقمة فيه في قلبك حاجة واجعك من علقمة فقالت نعم يأتي بأطيب الفاكهة فيطعمها الأولاد ويعطيني انا سيء الفاكهة ينهر أبيض بس كده بيميز ولاده عني يديني أنا الفاكهة اللي مش كويسة ويدي ولاده أحلى الفاكهة فقلبي وجعني فتنغضان عليه فربنا خلا ما ينتقش الجهادة يا جماعه كل واحد يراجع دلوقتي عشان تكون امك متضمره وانت مش واخد والله فوق يا عم فوق كلم امك دلوقتي قول لها راضيه بالله عليكي طب في حاجه مزعلاكي مني او لو انت عارف ان انت عامل حاجه في منتهى السوء اوعى تكسر قلب الام سيبك من الخناقات بتاعه اليوم والليله واتخانقنا على العربيه بسرعه ومش عارف تعمل ايه وما اسمعش كلامها طبعا دي حاجات مش كويسه بس اخطر حاجه لو انت كده وعارف إلحق أمك يا حسن ما تعرفش تنطق الشهادة زي على القمة ولو أنت مش عارف كلمها دلوقتي ويقول لها رضيها سامحيني لو في حاجة بالله عليك في حاجة مزع عليك مني يا سلام ما نطقش على القمة بالشهادة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا له خفرة واندهوا أمه وقلوا لها حيترني في النار النبي حاب يعمل تجربة عملية فالأم شافت كده قالت لا لا لا خلاص بسمحها رضي عنه فإذا بعلقمة يقوم قيل ايه أشهدوا أن لا إله إلا الله وأشه يا سلام حرك قلبها انها ترضى عنه حرك قلب أمك يا حسن لو قلبها مكسور وما بتقولش لو موت ربنا يسطر عليك ارضوا أماتكم تضمنوا بسمة أمل في الدنيا والأخرة شكرا والسلام عليكم.